موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم داما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 فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم خائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُقْطَعِينَ مِنَ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عَضِين ۚ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن مَّآءٍ يُمْنَىٰ قسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إنا لقادرون إنا لقادرون على إِنَّ لَقَادِرُونَ إِنَّ لَقَادِرُونَ أن